بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 ولقد جعلنا في السماء غروجاً وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وَأَلْقَيْنَا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل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 ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما.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 أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم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 فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الْأَمْرَ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أَهْلُ الْمَدِينَةِ يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَـالِيَةً سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ متوسّمين، وإنها لبِسْبيلِ المقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فالتقمنا منهم، وإنهما لبِإمامين.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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ آلِهَةً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ